ئ ل ت ك 日動の皆 ط ب お بعض ا ل آ ي した。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 ثلاثة ك ل م ة ضعف في ا ل ق ر آ ن ب ي ق ر أ ه ا بالضم والفتح فيقول ضعف ويقول ضعف كذلك يبسط وبسطه وبسط كذلك المسيطرون ي ق ر أ ه ا بالسين والصاد والصاد وأشهب اشهر ل المسيطرون والصاد م س ي ط ر و أو ن أ بمسيطر بالصاد بمسيطر في س و ر ة ا ل غ ا ش ي ة سلاسل ة في س و ر ة ا ل إ ن س ا ن أخذناها قبل ذلك قبل عند الوقف عليها له فيها وجهان فيقول إ ن أ ع ف د ن ا للكافرين سلاسل أ و سلاسلا الوقفان صحيحان كذلك كلمة آ ت ا ن في س و ر ة النمل عند الوقف لك وجهان إ م ا تثبت الياء فتقول آ ت ا ن ي أ و تحذف الياء فتقول آ ت ا لك وجهان كذلك ك ل م ة ا ل س م في سورة ف ي آ ي ه بئس لسم الاسم بئس ل الفسوق م ا ش ي في الحجرات هكذا بئس بهذه بها الكلمة بالكلمة الفسوق البدء إما البدء بئس بدء لسم لسم ألسم ألسم لسم أقول أقول ألسم أو أو عند عند عند العين في مريم والشوره ح م ي ع س ي ن ق ا ف ك ه ا قبل ذلك نون والقلم يا سين والقرآن ع ص ت أ م ن ا بالروم أ و ا ل إ ش م ا م أ خ ذ ن ا ه كذلك قبل ذلك ت أ م ن ن ا أ و ت أ م ن ا طيب السكتات الواجبه ا ر ب ع ة بل ران من راق مرقدنا هذا عوجا قيما ا ل ج ا ئ ز ة اثنتان م ا ل ي ة ه ل ك بين ا ل أ ن ف ا ل و ا ل ت و ب ة كل ده خ د ن ا قبل كده ماشي لكن نحن ا بنجمعه فيما يراعى لحفظ فيما يراعى ل ح ص ف ي اللي ديت يريد يعلم هي التي حركتين في تاني في التجويد ه كده أسمها اسمه ا أخونا الصفحة الأحكام المترتبة على قصر المنفصل أنا قراءة أن ما هي الأحكام التي تترتب على قصر المنفصل إلى حركتين لأن الأصل عندنا المنفصل حركات حركات الوقوف أواخر أن لأن أن بنقرأ أربع أو موجود لمن نحن على لكل على إلى بمدل كذلك على الكلم قصر قصر بعد تترتب كتب درس خمس هذا كان ممكن برضه ا ن ا ش ر ح لكم بالتفصيل لكن فائدته ضعيفة, ضعيفه فباختصار أ ه م ما في هذا الدرس اللي هو درس الوقوف على أ و ا خ ر الكلمه ن ك طبيعي بتقف على كل الكلمات بايه بالسكون ن فتحتين طب بإيه؟ بالألف المادية العوض زي عواجة زي غرقة ماشي يبقى لو عليها المدية العوض عواجة هي أخرها زي زي ماشي؟ تقف غرقة إذا ا مد ك فتحه ك س ر ة ضمه ماشي اقف عليها بالسكون ماشي فتحتين أقف عليها بالالف ا ل م ا د ي ة بمقدار حركتين كسرتين بالسكون ضمتين بالسكون ط ب تاء ا ل م ر ب و ط ة زي كلمه ة جنة أو مثلا أو كلمة امه أمة, جنة امه اقف عليها اقول ايه ا م ة بالهاء اي تاء م ر ب و ط ة في ا ل ق ر آ ن نقف عليها بالإيه؟ بالهاء إ ي ب ماشي اخواني في بابا اذا موالنا تفصيلات ت ا ن ي ة موجوده ة اللي و الروم و ا ل إ ش م ا م في الوقوف على أ و ا خ ل الكلم هو درس يعني إ ن شاء الله أ ن ا بدي ل ل إ خ و ة اللي هم بياخدوا أ س ا ن ي د هو فائدته ض ع ي ف ة ل أ ن ه م ش ه ن ط ب ق ه أ ص ل ا فعشان كده أ ن ا يعني, يعني حبيت اني ما ا د ه و ش في ا ل د و ر ة دي ت م ب ا ب التسهيل عشان ما يعني أو والأمر مش ع ش ا ن م ا ت ت ع ا د و ش ي ع ن ي أ و ك د ه و ا ك ا ش صعب ا و لا ح ج ة وسهل ل ك ن برضو ي ع ن ي طرم ف ا ئ د ت هناك ضعيفة فمش ز م أديه د ر اشخاص الوقوف لا يمكن عايز نبقى بعد أدهله كده ش ش م ل ل ة ك مش ان ز م د ي في ا ل د و ر ة دي طيب ت ح ف ن ا ل أ ط ف ا لا ح ن ا ك ن ان ق ر أ ا ك ل ق ر أ ن ا ك ل ا ل أ ب ي ا ت فيها ولم يبقى ولم في ت ح ف ة ا ل أ ط ف ا ل إ ل ا ا ل خ ا ت م ة فنقرا ا ل خ ا ت م ة بقى عشان ك نكون ا ن قرنا ا ل ت ح ف ة ك ا م ل ة يقول الشيخ سليمان الجمزوري عليه ر ح م ة الله وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناه أ ب ي ا ت ه ند بدل ذ ن ه ا تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب د ا على ختام ا ل أ ن ب ي ا ء أ ح م د ا و ا ل آ ل والصحب وكل تابع ي وكل ق ا ر ئ وكل سميع ا يقول وتم هذا النظم هذا النظم تم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ابيات هذا النظم ند بدى أ ي ريح ط ي ب ة زهر فواح بدى رائحته ظهرت أ ب ي ا ت ه ند بدى ل ذ ن ه ا تاريخها ب ش ر ة لمن يتقنها خذوا ب ا ك م هو ند ب د أ و ب ش ر ة كلمات تدل على أ ر ق ا م العرب كانوا اصطلحوا على ان كل حرف له معنى رقم كل ح ر فند له م ع ى رقم ف ن ب د أ النوندي ع ب ا ر ة عن رقم معين رقم والدال دي رقم والالف الباء رقم, رقم والالف رقم كل حرف منها ع ب ا ر ة عن رقم بيوحي برقم معين مجموع الأرقام جمعتها كما رقم رقم رقم رقم رقم جمعنا الأرقام هو لو والدال والباء والدال والالف لو عدد الأبيات أبياته ان لها كما قلنا دي ند ضد ند ضد دي هذه الأرقام ه ن ل ا ق ي عدد ا ل أ ب ي ا ت كذلك تاريخها ب ش ر ة ك ل م ة ب ش ر ة دي ا ل بما ا زائد الشين زائد الراء زائد الألف ء ب تحمله من معنى ا ل أ ر ق ا م ه ي د ي ن ا تاريخ ا ل أ ب ي ا ت دي يعني تعملت امتى يعني؟ ماشي طيب ي ق وتم ل و ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناه ابياته ند بدل ا ذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب د ا على ختام ا ل أ ن ب ي ا ء أ ح م د ا و ا ل آ ل والصحب وكل تبع ا ي وكل قارئ وكل سميع ا ع الأسئلة、بقى. الحمد ا بقى ا قلنا سؤال العلاقة بين الحروف عايزين إعادتان ل للعلاقة م ي بين بين ن المسألة سهلة برضو الحروف جداً قلنا هناك أربع ع ل اربع ق ا ا ت بين ل ح و ف أ ر علاقات متماثلان متجانسان م ت ا ق ر بين ا متباعدان أنا ن ببصع ل ح ر ف الحروف ل لو ل ي جئين نفس وربعات ا ف جمرة ر ب ع ا متماثلا ت هو ن س الحرف جمرة وصفتهم ر حرفان المخرج ب ع ا اتفق ت في و ة يعني بيخرجوا من المخرج واحد و ص ف واحده ة د حكمه ايه قدامك اه صغير كبير مطلق ب نشوف الصغير يعني ايه ك ل م ة الصغير يعني الاول ساكن والثاني متحرك ي يعني ايه جي مرتين ن انك اقرأ、وهتفهم. الكلام سهل جدا هو اهم حاجة يعني إيه متماثلات حرف واحد واربعض حرف وهتفهم هو سهل تفهم ا ل أ و ل س ك ن والثاني متحرك حكم ه إ ي ه ا ل ا ض غ ا م إ ل ا فيه م س أ ل ت ي ن نقراهم ونفهمهم مفيش ا فيها كلام مفيش ا فيها ص ع و ب ة خالص ماشي عندي المتماثلان الكبير نفس الحرف ج ي م ر ا ت ورا ء بعض ا ل أ و ل متحرك والثاني متحرك ماشي حكم ه إ ي ه الاظهار إ ل ا فيه بعض الكلمات ق د ا م ك اهي زي ت أ م ن ن ا ت أ م ن ن ا أ ص ل ه ا ت أ م ن ن ا مكني ن أ ص ل ه ا مكنني ماشي يرتد أ ص ل ه ا يرتدد إ ل ى غير ذلك المتماثلان الايه المطلق ل الأول, الاول متحرك و ا ل ت ا ن ي ساكن, ساكن. الحكم ايه إ ظ ه ا ر بس د المتماثلان المتجانسان يعني إ ي ه متجانسان حرفان اتفاقا في المخرج مخرجهم واحد ا ل ه م ز ة و لا مخرجهم واحد العين و الحاء مخرجهم واحد الغين و الخاء مخرجهم واحد الجيم و شنو و لا ي مخرجهم واحد وهكذا زي ما خدتوا في المخارج اتفقوا في المخارج و ا خ ت ل ف ا في الصفات نعمل فيهم ايه عندنا صغير و كبير و مطلق المتجانسان الصغير يعني حرفان متفقان في المخرج جم ورا ء بعض الاول شكله والثاني متحرك أ ع م ل إ ي ه إ ظ ه ا ر إ ل ا في س ت ة إ ض غ ا م كامل و و ا ح د ة إ ض غ ا م ناقص ق د ا م ك م زي الباء مع الميم والتاء مع الدال إ ل ى غير ذلك الكبير والمطلق كله اظهار فمفيش ا فيه تطبيق مش هنطبق ماشي المتقاربان المتقاربان له تعريفات م ت ع د د ة احنا اخترنا التقارب في المخرج التقارب في, الايه في المخرج ازاي امتى نقول على حرفين انهم ا متقاربان في المخرج لما يكونوا جايين في مخرجين ورا بعض يعني مثلا ا ق ص الحلق مع وسط الحلق حروفهم م ت ق ا ر ب ة في المخرج وسط الحلق مع ادنى الحلق حرف ه م ت ق ا ر ب ة في المقرش وهكذا م ا ش ي م ل ه ا ا ل م ت ق ا ر ب ي ن ما ل ه م الصغير ب ر ض و حكم الاظهار إ ل ا في نخلقكم في وجهين يرملوا إنه ن س ك ل ل م ع ي ر م ل و ا إ ل ا م ش م س ي ة مع الحرف اللي بعديها قل وبل مع الراء ماشي الكبير والمطلق حكمه المتباعدان حكمه كل الإظهار. ماشي الكبير الإظهار الإظهار إلا في كل よく見ると、このように見ると、このように見ると、このように見ると、 لا موضوع هو ه ن ا ن ق ط ة فيها يعني شيء من النباهه ة ان ن ا قومي يعلمون هو ع الاخت ي ز ا عايز تقول الياء ا ل م ا د ي ة مخرجها الجوف والياء ا ل م ت ح ر ك ة مخرجها وسط اللسان ماشي؟ فهنا لم يتفق في, الإيه؟ في, في, في, في, في, في المخرج كلام صحيح لكن ذكرها العلماء هنا في هذا الموضع كاستثناء ولكن هو. هو هذا ت و ه مسافر ا ل ومسافر ا ومسافر و م س ا ح ر ف ومسافر ومسافر ومسافر ومسافر ومسافر ومسافر ومسافر ت ومسافر ممكن حد ي ع ت ب ر ه م ا د ة ت م ك ي ن بس المد ا التمكين أ ك ث ر ب يكون في المشدد الذي بعده مد ا في فنحن في المادة التمكين زي لكن زي في موضوع مثل حاجة زي مادة التمكين في الذي النبيين تمكين تمكين الأشياء المشدد ماد المادة كما قلنا كما مثلا مادة هناك كذا كما قلنا التقارب مثل لكن لكم قمت موضوع بعده بعض حتى في المتقاربين قلنا هتلاقوا فيه كلام مختلف يعني كل ت واحد على حسب ما اختار ب ر ض و في م ا د ة تمكين نفس الكلام. مني تمكين سمعتوا الكلام مادة ب ط ر ي ق ة ممكن تسمعوا من ح د ت ا ن ي ب ط ر ي ق ة ت ا ن ي يقولك ي ة برضو د خ ل يعلمون مثلا و قومي ا مادة ماشي في تمكين ع ل ى الأساس انك ب ط ر ي ا ء في ق و م م ي ث ل اخرى مش مشكلة لا مانع ماشي كذلك لا و ا ل إ ض ر ا ر بغير غنى ناقص وكامل قلنا ب ر ض و في كلام تاني فيها في م ا ل ة النقص والكامل يا إ خ و ا ن ي مثل هذا ي ع ن ي ما فيش قلق منه ما فيش مشكلة فيش عدوها يعني م افتحوا ش ي معي المصحف في س و ر ة الفتح آ خ ر آ ي ة محمد ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم آ خ ر آ ي ة في س و ر ة الفتح نحاول كده نطبق نحاول نطبق بسم الله الرحمن الرحيم محمد ا ل رسول الله أ ن ا دتا عمري باه أ س ت خ ر ج ا ل أ ح ك ا م خذ و ا ل ك م معي في الامتحان السؤال اساسي ل ؤ ل ده أ ا س أ س ا س ي أ س ا س ي اللي هو ا ن أ ن اقول أ لك آ ي ا ت واستخرج منها ا ل أ ح ك ا م مع الدليل من التحف ة هتقولي ل أنهي أ ح ك انا اللي أستخرجها أنا هكتب لك إ ي ه ا ل أ ح ك ا م اللي تستخرجها هتقيد رقص بما كتب لك الناس الامتحان جاية إزاي؟ سألت إن كتير الامتحان جاي صح وغلط وفراغات اكمل يعني وبعض ا ل أ س ئ ل ة ا ل م ق ا ل ي ة ا ل ب س ي ط ة يعني كل أ ن و ا ع ا ل أ س ئ ل ة هتلاقوها إ ن شاء الله ت ل ا ق و الاستخراج عليه الدرجه ة الأكبر اللي و إيه ا ل ا س ت ر ا أنا ج يعني أجيب إن ل ك آيات ا ت وقول لك س خ ر ج من الآيات الأحكام الأحكام ما الآيات الآتية إزاي هتطلع على هقول لك زي دلوقتي م ش ي وبعدين تجيب الدليل من التحف وما تكررش الدليل لو تكرر الحقل خلاص بس ا ل س خ ر ج ازاي تعالوا كده معايا مثلا محمد لحظه ا ا خ و ا ن ا الاول في ملحوظه كده شوفوا ا ل م ي م ا ل ا و ل ا ن ي ة في محمد ب ل ه ا هل ينفع نطلعها غنا لا لا ط ب هي مشدده ايه؟ اصل هي م ت ع ل ق ة ب ا ل ك ل م ة اللي قبلها اللي هي شهيدا محمد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 اسم الحكم حاضر الرقم الآية. اكتب ل آ ي ة ا رقم ا ل آ ي ة هنا مثلا عندنا رقم ا ل آ ي ة التسعه وعشرين موضع الحكم محمد اكتب كلمه ة ي محمد طيب اسم الحكم ايه غ ن بس بعد اللي、بعده. محمد الرسول ث م ت ط ل ع ايه محمد الرسول مع بعض لا محمد بس محمد الرسول مع بعض وتقوم قيل كده ن الحكم ا ايه ادغام و ا ا اتى ن تنوين ب ع ه ايه ا الراء الحكم ايه اضغام بغير غنه ة تعمل ا ي الراء في رسول م ف خ م ة ام م ر ق ق ة م ف خ م ة اكتب كده رسول الراء م ف خ م ة محمد ا ل رسول الله اللام في لفظ ا ل ج ل ا ل ة الله م ف خ م ة ولا م ر ق ق ة م ف خ م ة اكتب الله لا م م ف خ م ة نعم مش سمعك اه طبعا و هيطلب منك كل ا ل أ ح ك ا م ه ت ط ل ب منك من ك الاخر ت ت ه إيه إيه هقول وكام لا يعني مش كده لكن لك مثلا ا س ج من الآيات الآتية أ ح ك ا م ا ل الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والمدود الفرعية الامتحانة والمدود الفرعية يعني الفرعية ن ن أنا يعني و وأحكام أريدك إيه يعني لو م ا د و طبيعي ما تطلعوش ها فهمتوا يا اخوانا ماحدش تطلعلي بقى ك ل م ة رسول الواو في رسول لا لا رسو ا ل م د و د ا ل ف ر ع ي ة و ا ل ع ل ا ق ة بين الحروف ا ل م د غ م ا ل م د غ م بس يعني ا ا ل م د غ م يعني ماحدش بيجي يقولي ل الميم مع الحق يا الله الحق ا ل ل ه ا مع الميم الميم مع ا ل د ا لا لا د ل م ع الرقل لا لا بس كده خالص المضغم يعني ايه المتماثلين ا ل نعرفنا ض م م اللي ايه اكبر اللي هي اللي هي في أي مت... أي متماثلين صغير هتطلعوه ه ي ك و ن مضغم على الاستثناء م اي متج... متماثلين كبير من الكلمات ا ل ل ي قلناها زي مكني و ت أ م ن ا ويرتد وكذا ب و ي ه ك م المتجانسين ن ا س ا ل س ت المتجنسان الستة. الست زائد بسط و أ ح ط وما كمان المتقاربان في اللام ا ل ش م س ي ة بعدها وقل وبل بعدها و ن ه ن س ك ن ه بعدها ونخلقكم بس طيب رسول الله ما حدش بقى يقول لي رسول عند الوقف مده ع ر ض للسكون متوقفش ا حدش قالك وقف امتى هتطلع على س و في رؤوس الآية مده عارض م ل كل كلمة تقف لي عليها وتقول لي عرض للسكون أو مش ع ا في ه لا تعمل الأصل مش عايزك يا كده رؤوس الايه الوصل ط ي ب والذين الاول أ و رسول ل ل ل ل ه همزة ا ص تسقط تطلع وسط القراءة في ك د همزه ه ة الوصل م ز ة الوصل تسقط في وسط القراءه ة والذين م اللام، لام شمسية حكمها الإدغام ز ة القراءة الوصل والذين أخبروا ما نظروا كذلك لكم؟ وسط سوف تسقط في مش زي لا تخدموا تجويد في الأول في الاول ل ز ا كان ما اللي احكام ن ن بيطلعش ل س ك ن النون واحكام النون والمدود تفخيم و خدتو حاجات تانية خدتو ت وترقيق هتطلعوه خدتو التفخيم ا هتطلعوها م م ومرقق م ا ش لا طبعا. أنا هقولك هتلاقي ل طبعا انا كاتب كده كده ت ي ف خ والترقيق في الراي واللام و ا ض ح ما تقلق ا ل ل ي م ت ح ا ن سيكون ب ينطق ي ن ط ق ه ت ع و ثلاث ساعات تحلو إ ن شاء الله والذين معه أ <تصفيق> ن اشداء بكلم ب ت ل ل ا ا ع مد صله كبرى اربع وخلاص هل تخرج معه ا ل و ح د ة ل ا ط لا ع معه أ ش همو اشد ل ل اللي ك ا م م فاهم فاهم حرف عشان ا مش م يقول طيب أصلى ل وسبب ا ل م د أشيد طيب دا ل ه م ز ة همزه قطع ح ك م ا الإظهار ما خدناه الشاشف طيب أ قطع و الكوان ل لها همزة ق حكمها وبالتالي ع س ه ز القطع م ز ل ا ل و ص ل همزة ا ل ي ه ا ل القطع اللي ق ط ع همزة هي اي اكواننا اللي الالف اللي عليها ه م ز ة أ و اللي تحتيها همزة, همزه حكمها إيه؟ التحقيق عند حفص ه م ز ة القطع عند حفص حكمها التحقيق انتم ت ط ل ع همزه القطع وتقولي حكمها التحقيق انا قلتها اه سمحت تقولي انت م ل ت ه ا ش أ ش د ا ء تطلع ك ل م ة أ ش د ا ء ا لوحدها ولو ما المادة هي متصل ا ج ب أربع أ وقفت كمس حركات ولو و على ك ل م ة أ ش د ا ؤ ه تبقى الحكم إ ي ه أ ر ب ع أ وخمس أ و ست حركات أ ش د ا ء على الكفار على الكفار اه ل ك ف ا هنا بقى أ ك ث ر ح ا ج ة اللي أنا عارف أنت هتغلطوا فيها أ و هتنسوها التقاء الساكنين على الكفار هنا ا ل أ ل ف بتاعت على عملت فيها إيه؟ حذفتها للتخلص من التقاء الساكنين أعرفها على على في يا بينا الشمس أقول بتاعت حذفت س ا خ ر ل علي الكفار وقال التقاء الساكنين حذف الساكن الاول أ و ل ل الساكنين ا حذف الساكن وضح الوسط وسط معروفة حكم الأحكم لي、طيب. على الكفار همزة الوسط تسقط في وسط القراءة انت قلتها خلاصية القراءة لكن في كفاية أي في أي تاني كفاية بقى كل تطلع خمسين مرة مرة همزة همزة مش خمسين تسقط وسط أنت تسقط تطلع جدت بقى لكن الهمزات لا يوجد فيها كلام كثير اللام في الكفار لام ايه ق م ر ي ة ولا شمسيه ة ي ه ا ل ل ي ع ر ف ك ا ن ه ي ق م ر ي ة السكون اي لام قال في ا ل ق ر آ ن عليها سكون تبقى لام ايه قمريه ة ع طيب لو هي م ع ر ة ش م س ي ة على الكفار الراء في الكفار مالها م ك س و ر ة يبقى حكمها التفخيم ولا الترقيق م ر ق ق ة عند الوصل م ر ق ق ة وعند الوقف م ف خ م ة الكفار م ف خ م ة عند الوقف لكن لما وصل م ك س و ر ة تقع م ر ق ق ة على الكفار رحماء و كنت بالك ر أ ئ ي ن وراء بعضهم متمثلان صح كبير صح حكمه ايه الاظهار انا لو طلبت منك اطلعه لكن ا مش اطلبه انا هطلب ا ل م د غ م بس يعني ما اطلعهاش طيب وروح ما الراء الراء م ف خ م ة لانها م ض م و م ة روح ما لوحدها مد ة ايه متصل واجب رحماء بينهم في ي حاجة ب ن ه م تراهم س ا ك ن ة اتى بعدها حرف التاء والتاء من حروف ايه الاظهار الشفوي ت ن ت م تعمل ا ه بقى تكتب كده بينهم تراهم اظهار شفوي لحظه ة الم ي م عليها سكونه طيب تراهم الراء مفخمه ة ت ر ا م ركعا اظهار شفوي ركعا الراء م ف خ م ة ركعا سجده ة ركعا سجدة اخفاء ل إ حقيقي تك تك تك تك ماشي. ركعا سجدا、ماشي. سجدي ب تنوين غ و ت ن أ ت ى بعضها حرف الياء ادغام ب غ ن ة يبتغون قلقله ح ر ف قلقله ي ق ط ب جد تقلقل امتى لو عليها سكون أ و وقفت عليها يبتغون. يبتغون فضلا من الله يبتغون َََ فضلا َْ من ِ فَضْلًا مِّن, من تنوينه أ بعدها حرف الميم اضغام بغنه من َِ الله َّ مِنَ التقاء الساكنين من الله التقاء الساكنين تحريك الساكن الاول اصلها من النوم مش محركه لكنها حركت ورضوانا ط ب ع الراء ا ل ا م في ن ا ا ا ل ر م ك س و ر ة م ر ق ق ة ورضوانا كل ده مفيش ا وقف لا وقف كمل ورضوانا ف ي م ا ه م ت ن و ي ن بعده سين اخفاء حقيقي ف ي م ا ه م في اظهار في وجوههم من وجوههم من ادغام ايه تقول كده ادغام اثنين صغير من أ ث ر نون ساكنه اتى بعدها الهمزه ة ت ت ك ب ا كده من أ ث ر اظهار حلقي من أ ث ر ي الراء م ر ق ق ة عشان من و ر ة م أ ث ر السجود همز الوصف تسقط اللام اللام ش م س ي ة من أ ث ر السجود ذلك شايفين هل أ ا يسمون دي ي ألف ألف ألف الالف ف خ ن ج ر ي ة م ا ل ه ا ذ ل زي ا ل أ ل ف ا ل ك ب ي ر ة سواء بسواء زيها زي الالف أ ل ف ك ب ي ر ة ا ل ل أ الكبيره ص غ ي دي؟ زيها زي ر ة الألف ا ل ة ب س م و ا ألف خنجرية. صغيرة. ذلك خنجري صغيرة ذلك مثلهم في التوراه طيب مثلهم في إ ظ ه ا ر في التوراه اه في التوراه التقاء ساكنين فت في الت، فت في فين فيه فين الياء ل ب ت ع ت فيه حذفت عشان ايه عشان التقاء س ا ك ن ي ن اللي هم الياء و ا ل ت في التوراه طيب التوراه ه م ز ة الوصل تحذف اللام ش م س ي ة حكمها ا ل ا ض غ ا م ا ل ت و ر ا ة الراء م ف خ م ة خدوا بالكم بحلل ا ل ك ل م ة عشان ما ن س ا ش حاجه و ه د ت ك م ه د ي ة كده عشان تعملوها في الامتحان عشان شاء الله تجيبوا كلكم الدرجات ا ل ن ه ا ئ ي ة لما انت بتطلع عشان خلي بالكم معظم, معظم النقص بيبقى فيه استخراج ا ل أ ح ك ا م انا اقولكم ل طبعا الكلام ده عشان بقالي ي ي ع ن بفضل الله سبع سنين بامتحن الناس فمعظم النقص ب يبقى في ا س ت ق ر ا ج ا ل أ ح ك ا م ماشي عشان م ا تنسى حكم ا ل أ ح ك ا م تقف ع م ل ايه ت مع حكم ح ك م ازاي انا د ل و ا ن ساطلع أ ح ك ا م النون الساكنه ة ا ل ظ الاظهار ر ا ح ل كل تركيز على ق يبقى تركيز ل الحلقي ا اللي أنا مدها أولها الأخيرة الاظهار الحلق الاتغام اتغام ما حاجة ت خلفت لك وطلع جل عليك تعملش طلع من عد حكم حكم أ ن ا ق و ل لك دي هدية و ا ل ل ل ه ف ع ا ا ل إ د غ ا م بغنى اقرا الادغام كله ب غ ن طلعوا كله وبعد كل حكم تعمل لي إيه؟ الدليل من التحف بعد بقى, <تصفيق> بقى. بقى. هكتب تعمل الدليل وحدش تقول التحف للتحف فتحمل المتحانات للتحف اختر لهم أعمل كلها والله إيه إيه من يعني يحطي كلها لا فجدنا أنت وحد يحطي غلط كده أ ن ي ق ان يكون هناك ا ف ظ بس غلط ك د ه أ ن ا أقول م ك طلع ا ل د ل ي ل م ن ا ل ت ك ف ة على ك د م ر ممكن ان ي ك و هناك امر ممكن ان ي ن هناك امر ممكن ان ي و ن ن ا ك م ر ممكن ان و ن هناك امر م ان و ن م ان يكون ه ا ك امر م م ان و ن ا ك امر ان ي ك و ا ك امر ممكن ان يكون ه ا ك امر م م ك ان يكون ه ن ا م ر م م ان يكون هناك م ر ممكن ان يكون ه ن ا امر ممكن ا إ ي ه ن ا غ امر م ن ان ي ر م ن ة و ه ا ك امر ان ي والثاني إ ض غ ا م بغير غ ن ة في اللام وره ثم كررنه بس بس اللي متعلق ب ا ل إ ض غ ا م بغير غ ن ة طيب آه مثلا آه نجيب إ ض غ ا م ب غ ن ة مثلا سجدي ب ت غ و ن ث م أ ي ل ايه والثاني إ ض غ ا م ب غ ن ة وهكذا ماشي طيب أ و الثانيه ما إ ض غ ا م ه ا المهم ان ل ا لا ا ي ة تحفظ الثانية اللي مثلا ايه؟ وجوههم من والثاني إضغامهم بمثلها آتا إضغاما صغيرا يا فاتا وهكذا المهم من أن وسمي وجوههم ت التحفة كويس جدا وتضع ب البيت تحط ه ط ب ع الحقوق ا بتاعه وصلنا لغايه فين ا ل ت و ر ا ة في ا ل ت و ر ا ة ت أ م ر ب و ط ة لما وقفنا عليها وقفنا عليها بهاء في ا ل ت و ر ا ة ومثلهم ا في م ث اظهار ل ه م في إ شفوي إخوانا الإنجيل في الإنجيل أختم يجهزوا ويجيبوا دلوقت ومثالهم اللي سؤال اللي سؤال الياء هنا عنده لأني عنده لي أي يبعته في في بسرعة حذيفات ل ل ت ق ا ء الساكنين اللام ب ت ا ع ة ا ل إ ن ج ي ل لا م ه ق م ر ي ة لازم تطلع كل اللامات تقول ش م س ي ة ولا ق م ر ي ة ش م س ي ة ولا ق م ر ي ة ه م س ة الوصل تسقط في ا ل إ ن ج ي ل ه م س ة القطع تحقق في ا ل إ ن ج ي ل بس إ ح ن ا هنقول زي ما قلنا ن ا يا خ و يعني دي بالذات ع ر ف و ه احفظوها كده مني عشان في الامتحان يعني همزه القطع طلعوها مرة واحدة و و ق و ا أي همزة قطع بعد كده تبقى م ح ق ق ة ماشي و ه م ز ة الوصل كذلك بس مسموح لك في ديه بس انها في غير ذلك من ا ل أ ح ك ا م لو تكرر م ئ ت مره ة ط ل ع ا عشان احنا طيب عدنا كده ايه بعض ل م تطلعوا التانية ي ب كذرعن ا ر ر أ ي ك ن مفخمة ل ي كذرع أ خ ر ج إ ظ ه ا ر إظهار... إ ظ ه ا ر إ ظ ه ا ر حلقه هو شجالة طيب. شاطئه ج ل للكبرة؟ ي ب ش ا ط الطاء الطاء هنا إ ي ه ق ل ق ل ة تطلع ك ل م ة ش ا ط ئ ه وتقول ق ل ق ل ة ماشي؟ شطاه فازره ها هتطلع شطاه فازره وتبقى ي ل مد ص ل ة ص غ ر ه ماشي فازره هتقولي فازره آه مثلا آه مد بدل لكن أ ن ا قلتلك ط ل ع ل المد الفرعي بس خلاص فازره فاستغلظ الحكم ايه الحكم ايه مد صله ص غ ر ه تمام ف ا س ت غ ل ظ همسلوسه ا ح ذ ف ف ا س ت غ ل ظ ف ا س ت و ى ه م س ا ل و س ه ح ذ ف ف ا س ت و ى على سوق ه على سوق ه فشفى ح ا ج ة صح على سوق ه يجيبو ع ف ر ا ص غ ر ا ي ع ج ب ا ل زرا ع همسلوسه ا ت س ق ط و اللامسيمسيه ح ك م ه ا ا ل ا ض غ ا م اراء ل فزرا ع م ف خ م ة يعجب ا ل ز ر ا ع ليغيظ بهم الكفار بهم الكفار م ي دي أصها ا س ن من الساكنين ة حركة ك التخلص التقاء ل بهم و الراء ل لام ا م م ق ي ة ح ك م ه الإضغام اللام حكمها الإظهار الكفار ا ا ل قمرية صح ر م ف خ م ة وعد الله هنا عندنا ه م س لفظ تسقط ولام ا لفظ ج ل ا ل ة م ف خ م ة وعد الله الذين خمس لفظ تسقط ولام ا شمسيه مضغمه الذين امنوا ده لو أ ن امنوا قلت د د و كلها طلع لي آ م ب الالف آ م ن و ا أ ل التي بعد الواو في امنوا صفر مستدير تسقط وصلا ووقفا وعملوا نفس الكلام الالف وعملوا الصالحات ألف صفر م س د ا همزه الوصل هتسقط اللام الشمسيه هتضغم وعملوا الصالحات منهم منهم ك ل م ة منهم نفسها فيها ايه اظهار نوم ساكنه بعدها اظهار حلقي منهم م غ ف ر ة م ي م ساكنه بعدها م ي م اضغام مثلين صغير منهم م غ ف ر ة توا أ ج ر ا تنوين بعد واو ادغام ب غ ن ة م غ ف ر ة و أ ج ر ة م ا ش ي و أ ج ر ة نفسها فيها ق ل ق ل ة م غ ف ر ة قلنا تفخيم الراء الراء ا ايضا م ف خ م ة و أ ج ر ا عظيمه إ ظ ه ا ر حلقي عظيمه مد عوض صح ع ظ ي م ة مد عوض لو انا طلبته لو انا طلبته او قلت المد كله اطلعلي ا مد العوض ماشي واضح لحظه يقولنا هنا في ميم في الاخر في ع ظ ي م ة ليه عشان لو هوصل ببسم الله لو وصلت باسم يبقى اقلاب عظيمه باسم يبقى ايه يبقى اقلاب لو وصلت باسم واضح اللي عنده سؤال يتفضل حد عنده اي سؤال حد عنده اي س ف س ر <تصفيق> <تصفيق> ها حد عنده أ ي صله ا ك و ا ن ي طيب بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن استماعكم وغفر الله لي ولكم وتقبل الله مني ومنكم هذه الدوره ة ولابد يتلو أن ذ يأخذ ه الله الله الله الدورة النظرية تطبيق عملي سيكون قريبا إن شاء الله تعالى من الأخير بقى في الدورة إن شاء الريحة الأخيرة عملي قبل سأسأل يقول دي سيكون إن من إن تطبيق في بقى نعم لا يراه عند ح ف ظ مطلوب مش سمعك خ د ن اما ه خدناه الدرس اللي بعده ف ح ن ا ق ل ن ا للقراءه ة يا إ خ و ا ن ي مين اللي ماجبش ولا م ر ة في ا ل د و ر ة دي اللي ما جابش ولا مرة جابش اه طيب ماشي طيب كنت ازد ا ل ر ي ح ة اللي برابشه ورا اه يبقى الحج أ ح م د ا ل ص ر ا ح ة يستحق اه اه ا ز د ت ريحه من غير سؤال ل أ ن ه هو اللي صور ا ل د و ر ة دي عشان ان شاء الله نفع ا ل د و ر ة دي هيمتد للسنين ا ل ق ا د م ة كلها عشان دور اللي صورت وان شاء الله هترفع ي خ و ا ن ن ا على دار الوجوه ا ل م ش ر ق ة ب ا ل م ن ص و ر ة ص ف ح ة الفيسبوك ب إ ذ ن الله و ب إ ذ ن الله أ ي حد هيكون عايز يمتحن في ا ل د و ر ة ديت من ا خ و ة أ و أ خ و ا ت كل اللي عليه ح ا ج ة و ا ح د ة بس يحمل الدروس يذكر الدروس يقولي عايز امتحن وانا امتحنه في اي وقت ان شاء الله تعالى الدار م ف ت و ح ة في اي وقت الامتحان ان شاء الله بعد اسبوعين من الان خلاص بقى الامتحان بعد أسبوع ماشي؟ الاغلب ا يريد ذلك يعني امتى بالضبط ان شاء الله الامتحان يا اخواني يوم الخميس بعد القادم بعد صلاه ة ا ل ظ ر م ب الظهر ش ماشي ر ة خ ا صلاة ا ص بعد ل مباشره ة مع الأخوات بقى ن إن نوصلهم عنده ظروف هيجي في يوم تاني يعني إن هننسق عنده أي ظرف يبلغني ت تفضل واتقفل ك الكلام بارك فيكم الكاميرا ل الله مثل واللي الله اللي الله الأول الريحة الأول قبل م معهم يوم ماشي أحمد هذا هيجي شاء شاء حاج ظروف في أي ظرف قد 神様のお気持ちはありがとうございました。<音楽>